وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ � وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه كلنا له كنوا قردة القاسئين وإذ تأذل ربك ليبعثم عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ك لسريء العقاب وإن له لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون وملهم دون ذلك وذلناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.